وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس لنسان ضرر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثر ترهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون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 إنه هو الغفور الرحيم وأنيب ربكم وأسلموا له من قبل أن ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما إليكم من ربكم من قبل أن ياتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرق في جنب الله وإن كنت لمن الساخين أو تقول لون الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لون لي فأكون من المحسنين